book 2 48 48 activities de pushim anshitat al'utlat anshitat al'utlat a shi pastr plaji hal al shati nadeef هل الشاطئ نظيف؟ ااموتو بوت بانيو اتيه؟ هل تمكن فيه السباحه؟ هل تمكن فيه السباحه؟ اسش ريزيكشمه توبش بانيو اتيه؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ ااموتو مار ميشرا ني شاتور بلاج؟ هل يمكن هنا استئجار مظله شمسيه؟ هل يمكن هنا استئجار مظله شمسيه؟ اومتمر ميشرا ني شيزلون هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ اومتمر ميشرا ني فارك هل يمكن هنا استئجار قارب هل يمكن هنا استئجار قارب؟ زدكيشا تشيف تسرفويا احب ان اركب الموج <تصفيق> احب ان اركب الموج زدكيشا تشيف تشتيشا احب ان اغطس احب ان اغطس ذيكشا شيف دبيرسكي بيوي احب ان اتزلج على الماء احب ان اتزلج على الماء كومون تمار ميشيرا نيدراس سيرفي هل يمكن استئجار زلاجات الموج هل يمكن استئجار زلاجه الموج كومون تمار ميشيرا هايسيي شوتيه هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ ومونت تي مارش مي قراسليتات لسكيمبي وي؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ يم فيليستار. انا مجرد مبتدئ. انا مجرد مبتدئ يم مساتارست ايمير انا في مستوى وسط انا في مستوى وسط انتي تو اورينتوهم استطيع التعامل مع ذلك جيدا استطيع التعامل في ذلك جيدا كو است اسينسوريت پرنجيتيه Aina telfrik? Aina telfrik? A keni veshje të slitat për ski? A l ma ka zllajat ski? A l ma ka zllajat el ski? A keni veshje këpucë për ski? A l ma ka hiza ski? A l ma ka hiza el ski?